خُشَّ عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهتعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر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 أُولَئِكَ الَّذِينَ ذِكْرٌ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرْ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُونَ قَاتِفَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْنَهُمْ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 كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناه أخذ عزيز مقتدر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 إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خنقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرْ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرْ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرْ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرْ